بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله الذي خلق السموات والأرض والجوار كفروا بربهم يادلون هو الذي خلقكم أجل متمّا عنده ثم أنتم تم وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سر القب ويعلم ما وَمَا سأتيهم من آية من آية وقد تنذهب بالحس في لمماءهب تفوى ان او فا او Erugi yritet безопасrs Yup. Erbat sepo min alkaen na'u fi arbana namum arsalma وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تقسهم فأهلكناه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 وله نزلنا عليك كتاب فيسر فاسف فلا مسومه بأيديهم لقال الذين كفروا إنها وقالوا لولا لَهُ جَعَلْنَا هَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا عَلَى قد تمدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به Kuaikti t minutes paid Juliehan Kiitos minulla Siора في السماوات والأرض قل لله تَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا بِرَحْمَتِ لَا يَنْجِي مَنْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ سَكَنَ فِي Itulon naari He Kul agaira Allahi atsakidu wa lini alfakir Samaa wa yakiwa wa huwa yukuhimu ala قل mm -hmm. من يطرف عنه يومئذ تقدر حمث وذلك الفوز وإن تشعر <تصفيق> Wamoua le croyé au sein. Wamoua le قل أي شيء أكبر شهابه بيني وبينكم ja kuulia tämä Al-Qur'aan ja kuulia kuulia هدون أنم الله آلهة الأخرى قل لا أشهد قل إنما هو إلى الَذِينَ آثَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كما يعرفون فهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من بل بذلهم ما كانوا يخشون من قبل، ولو ردوا عادوا. Oh. <trippin> ولقد كذبت رسل من قبلك فصاروا ولا ما كذبوا أذو الس ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك وَإِنْ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَتَ أَنْ تَبَتَ بِيَنَ فَقَتِ الْأَرْضِ أَوْ تُلَّمَنْ فِي ja hän on, ja And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 بل إياه تدعون فيكف ما تدعون إليه إن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتٍ إِنَّهُ من نَبَأِ الْغَدِ كَانَ حَقًّا قاليم وكذالك فتننا باظو ببعض اللي I'm وليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون نَفِيَ آيَاتِنَا فَقُلْتَ لَمُنَّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَتَهُ لأنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنت له غفور وقير وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وَللَّائِهْتَبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ قَدْ قُلْنَا لَكُمُ إِذًا وَمَا قل إني على ذينة من ربي وكذبت ما تعجلون به إن الحكم إلا لله يقص O huo, hyrultaa silin, kun loa anna يلون به لقضي الأمزين وزينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الضيب لا يعلمها وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حب بَسِيم فِي بُلُمَانِ الثَّرْضِ وَنَارِقٌ وَمَا يَبِسَ إِلَّا فِي كتاب وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۖ وَالَّذِي أَخْرَجَ mẹ lấy mau cùng không mà nắng vi u وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَلَا يُضِلُّ مَن o oh. ألا له الحكم وهو أسرع قل من ينجيكم من ظلمات. Di vältäö nä vutä par خppjätälä in ä Gö nä min hö قل <له> <بمك في اله> anyway, الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشرك Kul huo al-kadir ala an yabaf alaikum arzazaan ويضيفان بانكوب تا تان او انظر جاي فَذٰلِكَ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَلَّتْهُ عَلَيْكُمُ الْغِيْوُ Kolmena on se, että وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ وَإِنَّ مَا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَذْكُرْهُ وَإِنْ تَذْكُرْهُ يَنسَكَ الشَّيْطَانُ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَفْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى وَاتَّرِ الَّذِينَ اتَّقُوا دِينَهُمْ لَعِبَوهُ وَلَوَّنُوا وَغَرَّهُمْ حَيَاتُمُ الدُّنْيَا وذكر به أن تبث لنفتب ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع أولئك الذين يؤبسون بقلوبهم بما كسبوا لهم شراهم من حميم وعذاب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 وَآمَنَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ تَقُومُونَ وهو الذي إليه تشررون، وهو الذي خلق السماء و الأرض بالرحمة. Vaioma, joku kutsuu, kutsuu. Kutsuun on وعلم الضيب والشهادة وهو الحكيم الخضير وإذ Olä ivä ragiimuuli ävii Äsä ra äpä Täknivu el وكذلك نُرِي إبراهيم أَرَهِي مَا مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ Kun jännäytyi, لا قال لا احب الانفين فلم ما القمر قال هذا ربي فلما أفعل قال لا إلَّا مِن ربي لأكون بازيقاتن قالها لهم بها باءت ضم كن ما قال يا قوم وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين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 عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حد جثنا آسيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من ما شاء <تضح> اننا وبك حكيم عليم Voihan haluista päästä ja päästä. هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ومود وكذلك نجزي المؤسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليا كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وَكُلَّ طَبْلٍ عَلَى وَمِنْ أَفْضَلِ عَنِ هِمْ وَاجِهُ تَبَايْنَهُمْ وَهَذَيْنَهُمْ صِرَاطٍ متقين ذلك هدى الله أهبي به من ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وَلَائِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أُنْزِلَ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ كنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولا هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إِنْ هُوَ إِلَّا بِكْرَى وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حق إِذْ قَالُوا Ma anzalallahu ala basharim قل من أنزل الكتاب الذي جاء Jajaloon hau qarastit tubedoon haa Watu phuun kafeeraa Wahillimtum maa ولا آباؤكم قل ثم ذرهم في خوضهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مطدق الذي بين يديه ولتنبر أم القرآن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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ احْيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُ لو مثل ما انزال الله ولو ترى في غمارة الموت والملائكة سباصو أيديهم أخرجوا ألفكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيَاتِهِ يرون وللقانذي تمنوا كفر كما خلقناكم ام وَلَقَدْ جِئْتُمْ نَقْرًا كَمَنْ خَلَقْنَاكُمْ أَوْ لَم نَرْسُلْ وَتَرَى ثُمَّ خَلَقْنَاكُمْ وَمَا نَرَانَا عَنكُمْ شُفَعاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي صُرَكٍ có baoâàú mùaọtỡ anhú mà phútúm ta فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفكون ذلك الإصلاح وَالْجَوَارِ الْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ وهو الذي جعل لكم النجوم لتسدو بها في ظلم في والبحر أُذْهَبَ فَصَلَ النَّايَاتِ ان شَأْقُ مِنَّا وَاحِدٌ فَتَمُتْ تَفْاوُ وَالْثُوتُ هَذَا قلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبْنٌ مُتَرَكِفًا، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبْنٌ مُتَرَكِفًا <ترجو> منه حبا متراكبا ومن النخل من قلعها ومن نخل من فلعاق ونذانية وجنات من أعنب وزيتون وخير متشابي او بوروا الى ثمري anna <totototus> minä ما أوحي إليك من ربي لا وَمَا جَعَلْنَ مَا كَانَ لِهِمْ وَمَا ولا تتبوا الذين يدعون من دون الله فيتبوا الله عدواً كذلك زي أن لكل أمة من أعمالهم أمة إلى ربهم مولعهم في بما كانوا وَأَقْسَمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَنَّ أَيَّ مَآلٍ ما الآيات وإن الله وما يشرب من فَِّبُأَت إ تَهُم وَأَذَو قرَهُم كَمَالَ Omaan فِي viihtyvyytensä. Omaan بَلْمَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَشَلَّمَهُمُ الْمَوْسَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وَأَشَرُّ مَعَ لَهُمْ كُلْ جَئِنٍ كَانُوا ذلك اجعلنا لكل نبي عدو وانشى يا يوحي إلى honcomp認為 forilt Aufsien He k min ma two entertainers alla <tuh> وَإِنَّ كَثِيرًا لَّا يُبْصِرُونَ فِي الْبَحْرِ وَالْيَابِيرِ إِنَّمَا تَسْمَعُونَ وَأَنَّا Häviin, otsiin, otsiin, otsiin, otsiin, لن يجبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم Ritimu Allahi alaihi wa inna huu lafittah Wa inna al وَإِنْ أَوْفَى تُمُومُ إِلَيْنَا كُلُّ مُرِيقٍ أَوْ مَنْ يا إنا هو جعل له موعظة به في الناس كمن مفلو فيهم وما كذلك الزين للكافرين ما كانوا يعملون وَتَغَالِي كَانَ لَمَاتِي كُلَّ قَوِيَّتِي أَكَادُ أَمُزِّقُ نِيَامَ قُرُوحِيها وَمَا يَمْقُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُتِهِمْ وَمَا يَشْرُونَ وإذا جاء حيث يجعل رسالته سيطيب الذين أجرموا صفار عند الله Bye. Ah. وكذلك جعل مال كل عدو. ولو شاء ربك ما فعلوه Alla ila yhdessä allaveen lai yhdessä lai فَغَيْرَ اللَّهِ أَنْ تَسْجُدَ ۖ أَسْمَعَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ والذين آتى ما هو الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونا منا ممترين وتمت كلمة رب bi tan wend qawdla la وَإِنْ il so at la roman’ a Ni ta na il Long innama banta wa alam man rawilul servini wa huwa bil Takulou min ma zukiran murahi alai bi in kun sur baa وَمَا لَكُمْ أَلَّا لَا تَأْكُلُوا مِنْ مَا بُكِرَ سُمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَرْ وَلَلَكُمْ مَا أَرْرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَرْ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَمْرِهِ وَإِنَّمَا يُضِلُّ بَيِّنَ الْيَقِينِ إِنَّمَا بَشَّرُكَ وَأَنَا Tähti, osoita, يذبون إلى ما سيجذون Rasmus Allahi alaihi wa inna hu Wa وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَوَمَنْ كَانَ يَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْكِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ كذلك الزين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك اجعل ما يتي كل قرية أكابر مجرميها لينصروا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا on ollut oikein. الله أعلم حيث يجعل رسالته ليقيب الذين أجرموا صفار عند الله وعذاب Anhưu đi xin là عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِهِ قَنَّ حَرَجًا كَأَنَّمَا وَعَدَ فِي السَّمَاءِ جَعَلْنَا يَجْرِي لا يؤمنون وهذا قراط ربك متكيما قد فصلنا الآيات لقوم He ovat heidän Etっぱrasun minnowän Atkal그램 sa취 1- strain 2- fåusia Hän, joka Tذلك nuolli بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون يا معشر الجن ei ole دنا على ان كَمْ مِنْ قَرْنٍ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَلِكُلٍّ وَمَا رَبُّكَ بِظَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ دُرُوا عَمَّةً إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ ٱلْفَحْشَ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَمَا Gehe聲 honors Uärmee juokшее 선 earthen vu Commence Medly Nyksel setting hiren His holy إنه لا لا يفلح ظالٍ. جَاءُ لِلَّهِ ذرأ مَن ذَرَأَ لَنَا مِنَ الْحُرُورِ هَذَا لله وَهَذَا وما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان فهو يصل إلى شرشائهم تَفَانِي كَانَ ظَنِّي من كَثِيرٌ مِنَ الْمُتْرِفِينَ قَطْ Voi Oh. on naam ramum No مِنَ الَّذِي أَمَّامَهُ لَنَسُوا وَفَرَّطُوا مَا وَذَقَفُوا وَلَسْتَ سَادِقُوا قَوْلِكَ ja yeah, ما ان يساذه من بقمنا ومن المعذبين ka o ha elmi Jatkuuuni bi'ilmiin kunsum khaaditimien Wa min al-Ibil itni wa min al U à D ça ha e emmiő onu لَن أَظْلَمَنَّ مَنِ, من اسْتَغْفَرَ عَلَى فإن كهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا Pidät on, nukh omme sen jelän, Mechan وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْرَأَاتِهِنَّ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقرضوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل Wa laa taqtulun التي harrwamallahu illa bilh Quan cũnggin là lờiúsa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 ذلك ما فات به لعلكم تذكرون. إِنَّهَا ذَٰلِكَ رَاصِمُ السَّمَاءِ وَلَا تتبعو Subul fatharraqi kum al sabili? Dalikum awqatubihil alikum umma ataynā mūsā kitāban manna lanzīh akhtan wa sayīlan likulli kanī يا إرب جم يؤمنون وهذا كتاب أنقى. ذلَّهُ مظرا الففة تذ كف عنلَ im أن إِنَّمَا أُنْزِلَ le ki No mm -hmm. من أظلم من كذب بآيات الله ورفض عنها فما الذين يفهم فُونَ <تصفيق> عن In no, no.